هذه القصة تأثرت بها وهي حصلت السنة هذه يبدأها ببر الوالدين رجل كبير في السن يعني ما هو كبير في الخمسينات آت متزوج عند أولاد يريد الله سبحانه وتعالى أن تصاب والدته بشلل نصف شلل نصف يقعدها عن الحركة فيقوم هذا الاب او هذا الاب قصد الابن الاب متوفي يقوم هذا الابن يأخذها للعمرة العام الماضي مع زحمة العمرة يمنع دخول العربيات في الطواف السعي عشان الزحمة فيها مكان معين فزحمة بكثرة لازم طواف السعي في الدورة الثاني وهي كبيرة في السن وشلل نصفي يعني تلاقي صعوبة في الحركة فيشيله على ظهره يحط يدل الاثنين من تحت رجوله وهي بعباياتها كاملة متسترة متحجبه ويشيله على ظهره تخيلوا الواحد فينا إلا من رحم الله يشيل طفل صغير يكون مع زوجته لمدة نص ساعة نص نص ساعة يقوم يرمي لأمه أو ينزله عشان يمشي لكن هذا الابن يشيل أمه على ظهره ويطوف بها سبع أسوات طواف سعي من يتحمل أن يشيل الطفل بس إلا من رحم الله في الطواف طفل رضيع وهذا يشيل أمه في العمراء على السنة الماضية هذه نزلها الحج مع أولاده ومع أخته أخواته اتنين لكن لا يبغى أحد إلا هو ولا أحد يخدمها إلا هو حتى ماليجي يقولوا له ولد يقول له هاتي وبا نا شيل عنك جدتي يقول له أبد ما تشيل ولا أحد يقربها وما تقول آه إلا يكون عندها ما تحرك يده ولا رأسها يعرف تبغى شيء اللي يكون عند جنبها ليس الشاهد في القصة هذه يا أخوان قبل معكم من القصة هذه إذا يذكر إذا كان هو حاضر معنا والله كنت جالس في الطائرة في الدرجة الأولى ورأيت اثنين من الأخوان الكويتين أولاد يحملين أمهم حمل مصاب أظن بمرض الفيل ما هي قادرة تجلس شفت فعلا البر والله إنه جابت الأكل المضيفه والأم بتحرك حاجة سأب الأكل وجملها لغاية ما نزل الطيارة بسيت الكبير الولد له شوف العمل هذا اللي سويتوه لأمكم ليس له ثواب إلا الجنة قال لي كيف يا شيخ قلت كيف أليس رضى الله من رضى الوالدين قال نعم قلت نعم رضى الله من رضى الوالدين رضى الله سبحانه وتعالى من رضى الوالدين لذلك أنا أذكر وفي كل لقاء لجميع الأباء والأمهات بالذات إنهم لا يدعوا لأبنائهم لا يدعو على ابنهم لأن دعوة الوالدين مستجابة يكون باب السماء مفتوح فيستجاب لدعوة الأب والأم فيندم الأب والأم طول الحياة بدعوات يا أخوان والله صعبة إن الواحد يقولها فيها طرد من رحمة الله أنت تقول الأب ولا الأم الله تقول ولدها أو بنته الله يلعن الله يحرقك الله يشلك وبعدين تيجي تقول مو من قلبي مو من قلبي يا شيخ يكون باب السماء مفتوح وفيستجاب له فقلت له الكلام هذا قام بك قال والله يا شيخ لنا ستة سنين ونحن على هذا الحال واسألها قلت الله يزيكم خير يقوم البلد هذا في الحج هذه السنة يحج يمه على ظهره ويطلعون هو من دولة خليجية ويجيوا على المطار على وقت السفر ويريد الله سبحانه وتعالى أن الرحلة تتلقي يعلن هذا أن الرحلة تلقت وقال مكتوب عطوهم الفوتشرات عشان يروح الفندق قالت له الأم أنا بجلس في المطار هنا ما بروح قال له دام أنت جالسة هنا أنا فرصة لغاية موعد الرحلة خليني أروح أسوي عمر عن خالتي أروح أسوي مكة. عمر عن خالتي ورجع. راح الابن هذا أسوي عمر عن خالته ورجع وجاء زكري وقال له يوم أي الله تعالينا كل لقمة عشان نصوم بكرها كان أخونا في الله يصوم الاثنين والخميس مواظب على صيام الاثنين والخميس فأكلوا وناموا على أساس أنهم الصبح يروحون للمطار لديرتهم ويقوموا الصبح فإذا بهذا الابن ميت يعني مفروض طبعا الأعمار بيد الله المفروض أن الأم المبعدة كبيرة في السن في السبعين يعني لا سمح الله أنها سر لنا لكن الولد شباب يموت بحكمة ربنا وهذا هو موت الفجأة اللي حذر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو موت الفجأة كيف موت الفجأة هذا حذر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ثوافتكم هي موت واتصلوبي وأخذ سيارتي وأطلع هأخذوا ما كان إلا في ولده طبعا زي ما قلت لكم من دولة خليجية كلموا الأهل ولا جارب قالوا بركة أدفنوه هناك أدفنوه في مكة شوفوا الشاهد في القصة يا قائد كل هذا سهل أنا ما عرفت ببر الوالدته إلا بعد الشاهد في الكلام هذا غسلته غسل طبيعي أنا ولده واثنين من مساعدين وكفناه وكفلناه وكل ما ظهرت أي شيء علامات ترى يا أخوان مو كل الموتة تظهر عليهم علامات كثير من الأخوان يسألون يا شيخ كل ميت تغسل يظهر علامة لا قد أغسل عشر من الموتة لا تظهر لا أي فيه أي علامة لا علامة حسن ولا علامة سوء وقد أغسل ميت أخرج من المغسل وأنا أضحك حتى أهل الميت يقولوا إيش بو هذا المغسل مجنون دوبه مغسل ميتنا يضحك من من العلامات من العلامات حسن المنظر اللي شفتها وقد أغسل ميت وأخرج وأنا أبكي ويحاول ولده أو أخوه أو أبوه يأخذ كلمة مني لأنه لو قلت له أي كلمة سوف ينقولها العم والخال وسوف ينتشر الخبر فأحاول أقول له إني تأثرت بالميت فقط لكن ما أذكر ما ظهرت عليه حتى أبوه حتى أخوه ما أذكر الشاهد في هذه القصة يأخذنا وصلينا عليه في مكة في ظهر يوم الخميس وأنزلنا القبر وهنا كان الشاهد في هذه القصة ياخد. عندما نزلنا القبر وضعته على جنبه اليمن وحليت الأربطة أنا وولده والأخوان اللي حضروا صلوا نزلوا معانا سعدوا شمينا ريحه في القبر ما شمها بشر في الدنيا إيش يقول لكم ريح تروت شوف ايش في جيبك عود عمبر مسك والله اقوى منها كلها ريحة ما شميتها في حياتي الا في ثلاثة حالات الريحة دي ما شميتها في مدة مجال في هذا العمل الا في ثلاثة حالات حالة هذا الابن الأخير وحالة الرجل الذي ظهرت عليه سبع علامات او سبع كرامات موجودة في الجزء الاول من قصة وحالة أخونا الإمام الحرم الشيخ علي باجابر كلكم تعرفون هم هذه الثلاث حالات التي ظهرت عليهم الريحة هذه اللي من المسك. مين يعرف أنه هذه الريحة من الميت أنا وابنه نطالع في بعض إنما الناس الأخوان اللي كانوا في القبر يفتكروا أنه واحد فينا حاطة الريحة هذه وقالت له أسكت لا تتكلم فينا اتكلم راح قال لي أمه جدته فانهارت في البكاء انهارت كنا حندفنها معاه ايش الموقف يا أخواني هنا عرفت سبب الريح هذا كله انا ما عرفه انه بارد والدته الا هي والدته تقول لي وتبكي بكاء يقطع على القلب تقول لي انا السبب في موت ولدي يا أم هذا أجل مكتوب تقول أنا السبب أنا اللي غصبت عليه العمرة وغصبت عليه الحج وأقول له حطني في العربية حطني أنا السبب قلت له يا أم هذا شيء مكتوب أدعي له أدعي له بالرحمة لكن الغريب يا أخوان إلا تبغى تخش تغسلوا معايا يا أم الله يزيقي خير ما يجوز قالت كيف يا شيخ ما يجوز وأنا ليه تسع سنين تسع سنين وعورتي لاصقة في ظهره يشيلني في العمره عورتي كلها في ظهره وأزيدك من الشعر شوف هذه أخته وهذا أولاده ولا واحد هو الذي يغسلني هو يغير لي الحفاظة ويتفسم بالله إنها ما حط عينه في عورتها ولا مرة وبحائل بيد قلت لها ما يجوز الكلام هذا قالت أقول لك أنت ما تعرف شيء هذا ولدي يغسل عورتي كيف ما أغسل قلت لها يا أمي ما يجوز ما يجوز تغسلينه أدعيله وتبكي ومصرة وخاصة بعد ما قال لها ولد, ولد ابنها قال لها يم ترى أبوي طلعت منه ريحه أقوى من ريحه المسك، فقعدت تبكي بزيادة، تبكي، تبكي إيش؟ تبغى إلا تخش القبر تسلم على قبر، وهي عارفة إنه هذا الكلام حرام وما يجوز، والرسول صلى الله عليه وسلم لا الله زورات القبور، لكن هي عارفة الكلام هذا لكن من قوة من قوة البر يا إخوان، من قوة الفراق. فراغ ابنها إلا سبع سنين وهو يحملها على ظهره ويدخل الحمام ويحممها ولا ينظر على شعر من جسمها لغاية وصل بها درجة, درجة البر أنه في أحد الأيام أغسلها في مكان راحوا يتصيفوا فيه أغسل, أغسل والدته وهو معصب العينين وهو يقول لها الولد يقولها يوم ما ترى ما يجوز فيه أختي فيه بناتي تقول له أبد ما في اللي أنت أنت ولدي وأنا حملتك على بطني تسعة أشهر وتعبت فيك وهذا عقل شيء تسوي فيه شفت الريح هذه اللي طلعت منه يا أخوان والله لا أنسها لغاية يومي هذا ريحة أقوى من ريحة المسك وما تأكدت هذه الكرامة إلا بعد أن قالت لي الأم هذا البر فيها من ابنه لدرجة أن ايش أقول لكم يا اخوان والله قعدت ما تحكي لي من بره إلا وهي تبكي حتى الكلام صار يتلخبط مع البكاء من بر ابنه هذا فقلت له الآن هو بين يدي الله ورحمته ادعي له ادعي له ترى الدعاء يرد القضاء مسافر ناقصين واحد يجعده فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحسن خاتمتنا في الدنيا والآخر يأخذ. قدمت لكم هذه المادة من موقع شبكة ملامح